111. سيقول السفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى خراط مستقيم 112. وكذلك جعلناكم أمنا 111. وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 112. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على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 119. وإنك فهلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام 110. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة 111. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم 112. الله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 جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين